أولى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشيد One... وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرئان فَإِنْ آمَنَ مَنْ ظَنَّ Oh! One or فَيَوْفِعُ لِمَن يَشَاءُ وَيَذِبُ مَن يَشَاءُ birth. رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا ما ثَلَارِهِ رَبَّنَا وَلَا Um... في موسى دقال لما ضيع ما يدعى وانزل سورة من قبل.